وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِ لشئ اخر وانه هو اغنى واقنا وانه هو اغنى واقنا وانه هو رب الشعراء وانه هو رب الشعراء وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ والنذرك تهوا بغى الشام غشى بغى الشام غشى فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه انفت ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون من هذا الحديث تعجبون اف هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون وتبحكون ولا تبكون وانتم سامدون وانتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا اسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُرِيدُونَهَا وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُرِيدُوهَا يَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَكُنَّا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَتْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَفَتْ وَرَضِيَاءُهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر وَرَضِيَاءُهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ, بالغة حكمة داروا فما تن نذر الا تن نذر فتولوا عنهم فتولوا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر